التي نالو يا رمضان اننا في استساءل و طاقه 1.7 3.40 من وحاقه وحاقه هذاه اا مسروق في قناه لدينا الجمله الاولى والجمله الثانيه اي لا حب ثالثا عوض قد يكون منذ عالم قد يكون بالعالية قد يكون رضا جاملا أو بتشميته أو اسم هذه هيش إذا كان ينفج الثلام ثم عارضه أو اعتبره بالعالية من الثلاغ ومسخدنا بأسه فإن في ذلك في الكلام هو المنتصر وذلك المنفضل إذن هذا أحده يؤثره الكلام الذي يدير في, في عارضه لا يكون بارش كالعارض يعني في الاتصال أجمع الكلام وهذا أحده من ذلك الكلام أن يكون الاستثمار منبسل ومنطبعا هذا الرقم نقول عن المعبار بطاعة نوما فهذا الرقم الثاني الثلاث فيما لديناهم ببعثا في الممتدل من قصة وبعض الممتدل من من مدة السيارات والاستثنين القويلة وقالوا مع النظر الضغيرة مختار حين النظر مؤثر على الضغيرة لكن صحيح كذلك ومن هذا في النوم من شرطا يحدث في الثمان أن نكون مختلفا ثم أردتم خمس مدار في ساحة عود ولأبي خليف في والذي <سؤال> ظهر على جلي وظهر على كان وهو حفاظه علي هذا من من المسته وخاصه بالبيانات من عند المؤسسات البيانات بالنسبه لي ور وهو سبب السجا ذا تغيير الطعام اذا نروح في الحديث زمن في في, في, في, في, الحقيقة الحقيقة في هذا هذا انه كثير في في التطور لدراسه الزواج في الزمن معطى اول بلده> بلده> في esqueزمِmile ووذهٍ كما عملها لا Ef przewgli أرجنت لها سوى خلي 없어 فَال pun middle of the wi a كم خليفَ علىك السياسة أحد Shawafim الق Раз onde فكون حليان fa فاظن ان ايدي الشهيد خليل وان دراستنا هذا البيان من سي سي هو الاستبدال والاستثناء ايضا وهو ضمن ما صار في مراقبه عامه الصراعات وكان راعونه من المجلس السياسي الراجل اللي وصال هذا ونسيت ورا ما السيد خليل وزاده السلام الى بيرنوم فتبيروا كل فوق <تصفيق> ودره مزيا ديال الضرائب وضرائب هذا هو اللي فإنه أفضل من قرب الشهرية في اقتصار الناس وعلى الثلاث القاض اللغة الحديثة وصفة جملة البوذار أنه في نعم عام كامل والطعام وأن ذلك الطعام مقريرا أو كثيرا سواء كان غائبًا أو حاضرًا أو في الكل يوم من الايام ناس ذا قدر وعظام ثم عاد الى السماع سواء بسوار تطور في صورة الشراخ صورة السوار بالنسبه للسيتمنا عمان دارسه تنتهي في 20 ا للقرار صناعه في 39 من الجنب الرابع 49 الجنب الرابع الجنب السيوار في فتره طول الجنب ديالها وعليه غادي يكون بعض ا خالص في, في ها منها التسوية والتسوية هو يطرع العمام شامعاً للحباك الصعام الطعام قريباً أو كثيراً من البطار بها قيناً نذهب للتسوية والوحد أو تطرق التسوية ما أحدها من صنوة المتيني كما الآية التي استذرها بمصنة أستاذ الله يقاضي ليس كيف يكون المشتكين نعلم عن دلائم إلا أن الذين عادوا من, من المشتكين قلنا الآية العامة هي الضوء من المشتكين منذ رون طاحاتار وما 17 من روابط المستكين ان ان تعاملات الصفراء الذين اولئك الذين لهم حقوق لنا ليس بالسهلا فهل هذه مقتضى مؤت هذا هو العادم وطلع في السلام والتسليم حين استقبلنا عنده مشيتنا في تبارنا فينا اضرارنا فينا من اكون هذا بالنسبه ثم يأتي بعد ذلك الشرط وصاله كالشرط في حوله تعالى تمثل عاماً وصدقاً الموضوع الشرط كما نضحناه يمكنك أن تكون الشرط أنه مفروض الشرط العام الشرط الدور هذا الشرط الشرعي كما نتنوه للأحكام الوضعية خصوصي نوراي خصوصي نوراي ااا انا انا في خطاب من امم خصوصي خطاب ااا خطاب مع المبارحين في الشرع الذعور وانت في الشرع طبعا انا عقلي وذا في خطي الهين المخطط وحاولتها هذا الشرط ينظر كما في الجيس إثناء ينظر أن يكون منها مطبس ينظر عن مشروف إصال معانيا ويؤدي أنه يوجد على الشرط إذن عظم قالوا ونشرو منهم على انه يستحيل ان عدم الاتدم ولا ينسن ان وجود شيء من اي درس اقوله على ان اذا وُجِدَ الفقد في الزمن فهو واذا تفق الخط وهو الاستقامه لا يستقيم هل استقيم مضلوم للخط الاستقامه هل يستقيم هذه الاستقامه المقدمه والمستقبل وهنا هذا ما ااا وراضي فيه بمعنى انت بارك الذين يدين لكم معنى هم العهد فهذا الهدف يكفر طابل منت بشرك انتقام عدم ترك خيضاء ثالثاً انتبار الهدف فهذا الهدف المعرفون طبعا بالنسبه للشباب على السيفات سواء سيفايدون بالنسبه لهم من التفاصيل المفصله صحيح هي السيفات هي الطالبات يذكر الذين عارضتهم من المشاركين والمراسلين يصيامون صيام تطوعي ضروري عليكم صح قالوا كالسيفات منظم سيتوا ااا انا هي كل ما اشعر بالم <سؤال> لا يطرق صوت صوت او صوت بالصوت <سؤال> خلاص <سؤال> <سؤال> كمان <سؤال> يعني جرس صوت لا استنى او كمان لازم صوت عاطره يعني هذا او ا الرسول يريد ان يصور لينا تعاظم دين روسنا مجد وامن ان شرف للريمان في منارنا السهل والموسط في صاغ بعض انما طلب كانوا ولا تنسي استنار الدين مننا غير قادر على استنصرنا ونعرف ان هذه هي مشروعنا الرئيسي في <تصفيق> منطقه الجنوبيه على الصاله والطاقه التي تظهر تذرا و 7 وذلك ايضا في المركبه الساسه قام انذاك السهول ذكر قال لقد فينا كذا كلمه ثالثه من صادق اعناب في الصوم على الذين معناهم من المسلمين وانا بادرت قلنا يعلم هذه من المساواه في المسلمين وقال ان الايه كونوا برون الذين مع الذين قضى عليهم النار اعراب لا ي توقفون في بغاية الناس لكن أن يستطفد هذا عدم نقض العالم ويستطفد هذا في عدم, عدم مضاهرة أحد المشركين على فمن يطابق عليه ذلك ارا ده 90 ات او لا مستقيم ويقطع بينه المحيط وما من ضمن प्रोसेस زائده فبدا النظام عام رايه التحكم هو ضمن وهو من يمكننا التبرع فيها ويجب أن يتفضل فيها ومدر الصدقات إذاً كنا نتكرر أرسل ورسل أولا فأركم لم ينفقوكم فيها ورسل تاني وإنه هذا العموم الموجود مقترن بلسلسلتين بلوث بلسلسلتين ثم يطبق إذا انت الغواية فمعارض الغواية صلى الله عليه وسلم بعد اللوط العالمي حظ إنه الغواية ويقينه وحتى الغواية قلنا والله طبعا قلنا حركه العرض كالسلسات الثانية وطيسة وطيسة من اتجابه حتى يجابه يكون حتى من المناع العرض حيث أنها مكتب حتى من دار العرض هي المنطوبة هو قد يكون عنده جدا طبعا طبعا انها تعتبر هي الصورهيده ان كل خط منما يدل على ان في هذه الرعايه الجامعه او الثالثه هو انه يذكر ان تنما لا بعد حتى من دوره راي عندما رفع الله وقال فقالنا مع أن فعدا حتى أبو الله وقبل إذا أره وقال فقالنا فأعتو حتى أصدق أصدق في كل إكريم كانت أصدق في كل مطرورة وقالنا allon pas ça euh il y a pas il y a ça c'est une spécificité vraiment pas ça ويكون بعد هذه بمعنى من اكتصاح ما قبل الضائر بعد الغارية لا يشمله الوضع العام الوضع العامو لا يخلص ما بعد الضائر وهنا قد تبني على وقاية السفن في جنة واحدة جنة من لا تكونوا غاية واحدة تكونوا أكثر من الآيات فأنا ننظر إذا في رقض العام من الآيات ننظر إذا كانت منذ منذنا في جواب الجامع كانت صحنو مستنفعًا إلى التماغي في رواية هذه الأواصل وإذا كانت لدينا أول أن تتفيدوا التطبيقية فهنا سنتهي رواية في مزور أفضل رواية أفضل أن تقرأت العاملية في رواية الأفضل ومثل مثلا أن نقول أعني صورة أوروبة حتى ينجحوا في الانتحان فنظر الحكم وإنحانتهم إلى غير المجال ونحن كثيرون ليس له تعالى في هذا فسوء كان أكثر من رأيه كان يقول مجدًا حتى ينجحوا في الانتحان وإذا يستنموا في هذا فكان هنا من مطموظة عن الإعامة صارق الصلاة في العبادة فإلى أن ينجحوا ويبتنمون إلى ذلك كما إذا الله حتى ينجحوا أو يستغيث في هذا الجديد فلوما تحكي أحد غاية هذه يطلق من أفضل الضوء العام من هذا من جولة تحتين كثيرا عمل ذلك نستر يوم متعدد الراس كل على مره ا يشهدون الدنيا لو كانوا معنا لرانوا والقوه واثلم اساسه واثنتما من دون فكره الفساد الى شان الدراسات كان الخطره رائع بالنسبة <سؤال> لذي أرد الله جميعا بشكل عم شيء المهم أن إلغاية تقتلن مع أحد اللغة الآن وتختصوا بما أصدقاء بما مع أصدقاء الذي يكون يا قول يا منثل على نقول كل الى العهد الى المستد يتم الذين هذا من مروا بنا فوق <تصفيق> على ما تريتم العهد لم اذا في خلصة من يتصفوا بمقضل آسلين ولا في مضارة في أكد المسلمين المسلمين هذا يعني هذا الائد يمجز الآخر من إسعادة في كلمة المقبلة ويضرط في المسلمين إذا نرغب على الائد ونروح حيث المدرس تمروا تطوروا تطوروا إلى في تلك المدد ومع ذلك في كل الأول ومع ذلك ومع ذلك بالأجة والتطور طبع صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ومع إننا نذكره المسندين تارونا بذكره من المخصفات ومن أتلقى المخصفات من الدكتلات وقال أن نذكر حبيس إثمان ومن أعضبه المشاط المسندات المضاية من كل تعالى نسند ومن أجل الضوء مع المسندين ar��은 ya sefâ yliad â'liad yn wlio Pick ascend Adel Yliad Yliad you llawr Ingen... gan有一 إنها في هذا القرار في القرار انها هي موضوع ينعكس على نفسيه المستخدم و هذا من اوقات من موضوعات التي كانت كذا في بعض الجماعات و اه فضل النبي جل وعلا هذه الاحياء نستشف منها أنه كان الله هو الذي يحيي ويسرع الارض كما اشار الحديث المتنزل يوسف وهذه النساء والارض مات على هذا وبتنيل مخا ف... ف... هذا الحديث يمكن من... أه... ان نرا من هذا نفسره ثم ماذا هذا الان هي كثيره ا لذلك عليه وعادلتا كمان كانت... لم يخدف الآغة ودخل هذه الفتركة من لا أريد يمكن هذه الفترة فعاداً أعطوك عليها في السلطة السلطة لذلك كيف تكشفون هذه الفترة من أمسك الموضوع لها هذه الذي سألوه يضحي المعنى الخدمة ومعنا نعمل ثم نقول ذلك فإن كنا نستقل من نفسه فهو المخصص و المنفصل كفصيص قوله الله تعالى و المطلقات و المنفصلة و من المنفصلات ذكر المنفصلات مخاصلة فالقرار الذي اتخذته حاليا هو ما رئساله صدرت في بيان باصصا ال المنطقه المنطقه منطقه البرنامج معنا لترسي اي استقرار دولي و نستهدف ببالغ الرضا ونا فهو جديد كل جديد كل الأرض التي استدادوا ببيان حكم كان طاكرا وكان على الدين الدكتور من قصص يصف فعلى نصف y cyfarfod هو بدأنا بشكل كتاب يعني آية أخرى ليست منتبطة مع آية ومنتصلة بها جمال وشانت المسبة للإسماع في الغاية السيطرة في الغاية أخرى منتصلة عنها وبدأت لكل إشعالة ومنتطورة ومن أرضاً نحن نحن نحن نحن في الغاية الأسروني ثم أجد أن هذه وعناك ترفضوا نفسها من هذه الغروب من ثلاث خلال من <صدق> ثلاث قطاع من خلال ما يجب أن نكون ذا ثم نحن من الغموة المتلقات المتلقات الحامل بمعنى من نجعل نجعل الحالة نجعل الحالة فالحان لو جاءنا ان عدت وضعها سواء بعد ساعه او بعد سنه سواء بعد ساعه او بعد سنه هذه عدت را هذه اذا عدت المقامه فان طال من النص العام يقول السلام عليكم تمام بعد ذلك اذكرت على الصين الذي ليس فيما دوما يطابق هذا تخصيصا من سنة بشي هو لأنه ديال الله ولم يتكلم ديال الله ما ذكره هو في الأخير في مستقبع دوما 5 أوشفين الله لهذا دوما 5 أوشفين ليس هناك دون عمزة أرسل كل الأرض التي تضيفها على الأرض سواء من مكان الخيوانة أو ذلك فعلى الله في القرابة كذلك حضورك على الأرض فنحن الشيخ السنية على أن علمونا الكتاب أصدنا أمومات محفوظة في كل السجرات أصدنا بقول الله الحمد لله يرغب العالمين وشامل كل أحد من العالم ما يملك يوم الدين أي شيء يملكه يوم الدين يجب أن تكتنا هذه الخطيئة تكتناها وما تكتناها ويجب أن اذا قال ضمير تعالى في مخفراها من انتساب واعتقدنا ان عموما القران مكتوب وليس كما يزعم الغايه بان عموما يغالب عموما في والذي أرغب الله أعلم أنه ما ذكره أشياء السنة السينية حق في الجانب وما ذكره العلماء الآخرين بقوة منها غالب العلمات العلمات العامة العلمات المصورة مخصوصة صحيح من الجانب وذي تبعناه حملنا ان الغاذه الرمومات كتاب السنه الى رينا رينا من فيها بالامر النعل عين الغاذه المفوز سريعه مخصوصه وكان كلامه اعم ذلك غير استمد الامر النعل في فيما غاذه ثم بقيه الرموم بسيطه تعدل او بينها وكلها تأخي على عمودها في الشيطان الثانية نعم مطلقاً وكلام الآخرين خاص بالأمر والمالك بيتا في, في العمود إذن قولوا وقلوا أنه من كل التخصيص هو العام الضابع على المؤمنين وكما أيضاً في العام المحفور الذي لم يدخلوا قائله ان حسب الله العام عند الاطلاق فاستخدموا هذا العام اذا وقت على وجه على وجه الشمال قائله يا قوم انكم اقراط اذا ثم ذكر بعد هذا العام ساقي على عمومي عن حافظ ولا الذي يريد بمرتضى العالم تريد خصوصا عقول الله يكون من حيث صيغه الران لكن لا يراد من ذلك الرموز غير في اضاءه الصوت فمثلا اذا ذكر تعالى الذين قرط لهم الناس ان الله كتب هذا النص قال ما يستنبط ثلاثيه سيار بالعموم صيغه الذي الذي اسم موصول يدل على لونه وذكره في موضع الذي نقادر او بناء فاعلا فذانا لفظا اي اسم في الموضوعين. الناس الموضوعين. الذين الناس في ولا شك ان لا يمكن ان يوجد الناس في كل الناس موضوعي فلا يجب أن هنا لن يرده الحيضة على على موضوع الأطلق ولذلك نحن مجالاً لا حقيقة وتهلق المصنف وهو ضر من المجال إعطاء المجال أو العام ها هو أريد للخصوص وهنا في الحالة التي أريد للخصوص وأن حيث نحوظ المقصود الناس وخيلة للناس ضائفة من الأعراض تحضرهم فورك لا نريد من ذلك الرمو للناس والنعمة خصوص للناس وبهذا لن يشكوا هذا العام كما ذكرنا في التعليق الثابس اللاعب الكسروان فعند فافت قلنا كل لحظه ترفع جميع ما ليس ضروره ما ليس بمعنى احنا جميع ما ليس ضروره هذا الذي استغنى جميع ما ليس ضروره وان استغنى بعض ما ليس ضروره كان مثلنا ترى ان يقتدون الناس على ما اتى من مصطفى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ونوا مراتين خصوص من البيت والسلة ثم عطيه من حيث وعطاهم موضي خصوص إبراهيم أولئك خبار هؤلنا مما يكونون محراطي عائت أو حرامة إذا عطيه فعطيه كالرمون هذا المخصول وعنما هو العام بسيء قال وهو ضخه من المنور ذكر الآية قاسي للذن جميع الناس في جميع الناس في الموضعين فبص المجموعين الناس هذه ثم هذا النوع بالتنس من انواع عام او قال كل عام اريد بجميع مصادري واخرج من طاب غريم وقطن هو ذاته العام المحصود قول لذيذ ورض في مصطفى كان مصطفى الذعر العام الذي يمس كل افراديه على وقع خطابه قناه جديد دون عموميه في جميع اطراف بيت الله تعالى وادي الله على الناس انه ذكر الناس جميعا فحد قليل ما استطاعه صغيره فيا لها من فوضى ان استطاع كثير من الناس فخرج من همومنا بعض من فكان العام المقصود في طولة وأخرج من بعضها بمخصص يدب أن يكون المخصص الآذر جميلا صحيحا إن كان ضعيفا ما أن يكون مخصص بالرمو مخلص ولا يشاعد فيه يكون المساميا في مع الرمو اننا practice قمه نجلس في سماعه في ال السنه السنه وبين الكتاب ويريد البيان الاحاد في متوافق سواء كان كتاب السنه ايضا ان صنع هذا التخصيص للعموم ولا سنه ما له بناء الذلاله كذلك صحيح اهو فالتحديث على وارد النمو تبعنا ولا انصافه ان يطابق قراءه بسيطه العام القوه لو كان دون عليه القوه هذا التحديث وهذا هو في في الصور سريعها خطوصة بيش في الخطوة أبدا أن نستحل بهذا الخطوة وسأنا أعلم أن في السلاحي خاص كل من المؤول من الشيء المؤول التسكيل يعني ثم نتعرض إلى المظلق والمخيل في مخاوز مخالفة نأخذ صاعداته محتمل من الضوء فصل فصل هذا هو في العالم Yn mae'n cael ei gynnwys yn y بنثيrig القرآن الع atheist Et Я식 عود homem בא�ิس dash воge particularly ェ da n eth Et toch cramer damn على أسفار الأسفار هذه المعطار والتأسير نحن نقول على المطلقات يتوقف من المنطقسين كذلك كذلك لتقوض من المطلق على ولكن نحن نحن wa'un nasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri tasmanani wa'adiri من الحكمة وإطلاقها على عمامنا هؤلاء الأمام تنبغي أن نبغي أشياء محل التخصيص العالم الذي يطوره التخصيص العالم التخصيص محل الغور ولا يكون فخص إلا أن كان الدليل صحيح ويعمل بالدليل الصحيح المخصص في صورة فخصص ولا يجملها دليل الأمم أما العام وهو ما تتفكر من بعد دخول صورة التحسين فهذا جلالة لأن تتفكر كتير على رؤون ونفرار ما على صورة التحسين كل قائمة في ربط العام أو في ربط العام بعد الظهور الظبيل الظبيل هو إجماع صحابه ووقوق ووقوره أيضاً الظبيل عزيزيور لأن صحابه كان لذلك نستخدم الظبيل كما رحمة الله سبحانه وتعالى في التبيل العالم بعد الضوء للتخصيص عليه أي فيما تفيد بعد سورة التخصيص فذكرنا عن بعض سورنا مجال الضوء تسألوني وقت أبيضا قضيتها في اسم الله في أولاد السنسلات المتحدة طبعا بغتل مع هذا ذلك الرمون ولكن أقرأ هذا ذلك الرمون سبب التحصيص واليون قولوا سراء سننا نحن ما تركناه سبب برياض حوالين العموم مع بعض حقوق حقوق كل اذا قول زاني وزاني في ذوره في دور مناميله في كل من المذمون مستقيم جاه و المطلوب في الجمهره مع أنه يفقى مع هذا صور التخصيص يفقى العالم معمولاً لهم لا كما قال عيسى بن الثاني لما هو يدخل التخصيص من يعرض للعمام في الثلاثة يتمثل هذا يرد هو يومان صحرة المنظور تاعو تاعو تاعني في الزمان وواصل تاعو تاع تاعو تاعو صح هو يزيد يعني من بعد من الله ورا الاستسين اي وينتا ولا نيومول ااا قول ااا تاعي ومن في تينور ااا لذلك مع تاعك تقول مع ان يبقى فيما على صورة الترقصيص كمان اريد دلتت عنكم مدفعية كما كنت جاء فالله كان الترقصيص المعطسط هو الترقصيص الكريم المعطسط فقامنا خلينا بالتنبير والملاحظة ان المعنى يجب اعتقاضه قبل ظهور مقصص في المعنى أنه لا ينتظر في العرور المقصص في عمل الكبيل عاما فلذلك يجب أن يعمل الكبيل الذي يجب العرور المقصص ويجب اعتقاضه قبل ظهور كان مقتصر تغنى ما استطاع الضوء واصبح يعنى بالديره الرهامه اي ما التخصيص وراكن النصوص التخصيص مستقلا عليها وعلى كل درومه النظر يعني يعني ان النص وقت هذا المنظر وظن عدم مخصص يذب منه العمل في الوضع العالم كذلك يتوز في مجادة الولايس أن يتوز العلم إلى أن يتوز قرطاً واحداً بمعنى أن العالم يتوز من يدخل والمخطط والمخطط والمخطط والمخطط والمخطط يلقبه إلى 100 من الجموم طوضاً واحداً وكان الجمع وكان الجمع كان الجمع كان لنج وقال وقال هذا ماذا يلزمون للنماء من, من النوذ طريد س Hmmmaramون لكن سيحدثون الم last one لماذا لم يكن.. من بعدة كل شيء التفتياطيينة الأمام ماذا کوفق بالسر kicked in Bygg لاتفك من المتعان reimagine قم بتز происح فضوء الكفاره من اسمها انها لهوامس قدير وراث من نفس ورس في <تصفيق> التواصل معنا من هذا المنزل للبيتر والله سبحانه وتعالى الوحيد الحجر الذي أيضا يتلع على الوطوعه ما فعله فيه ثم نقصات لأساتنا في الوقات عندما طالب منه المدل فأطل البيتر قال تفيدك للبيتر الجديد وعند الجديد ففضل ألفاً وعلى التعطاب العام فلا أفضل لن يمين النشيط من في الظخرة على لذلك أعتقد أنه يريد بخصيص العام إذا أن Felly bydd Son oed y byddwch yn yw'r Elena Dath gyda hwn arabil ddart drwy'n lle' منat ac uch Bevod hen a'r elen للحصول في المفضل لا إهمه الأفضار المتابعة للحكمة للنموم لما أنها تبقى على الوصول هذه الأفضار ممكن أن تكون المتابعة إلى أفضار يمكن أن يفضل النظاري ننتقل على ذلك إذا قلت لي طاعدة المتابعة المتابعة وتحسينه كل ما كان فيه الإحراج المذبور فهو المخصص وإن كان لا يتدخلوا بناسه فهو المتصف. فهو المخصص المتطف فهو المخصص المتطف في قضية الرسالة والسلم لا يتديره فعام فعام اضطر دبيره الراده فيرسون مشتي فينا على جوايده على طول اليوم لا دينها اسمها اسمه طارق مره اخرى شلون ممكن تتفادى دا فونو اسمه محمد عاصم عبد الله صوم هو وصفه ان شاء الله بس عشان على المخصص المخصص هو الذي لا يستخدم المخصص لحيث مع الزليل مع الزليل مع الزليل العام الزليل ينظر يدينهم بعض الأطراع سواء هذه الأطراع ونوضع إلينا في الوثنان وحيث تحايا وحيث تشفتهم وحيث تشفتهم هنا يوجد في المخصص المخصص فقر بينه وبينه النبط يكون نا. نا. ان قرارا اتين عام و التغيير كان بينما طور دينامو فيناو فيناو استكشف ااا ينسي موسكوفيا وموقف ثاني في التغييرات عن الثوار او من موضوعات ااا موضوعات فقد في كثير من التطورات كثيره رغم اننا نسوق برنامج عن التخصيص والنموذج الخاصه بالجزئيه ديال الاقتصاد السدي العام خلال النص راه هذا الشيء يكون على منذ ذلك لأنه يلعانك كذلك يمكن الخارج أو التوارس بين نور و بين المطلق والمطلق خمض على المطلق الجديد لما يكون في كلمات المستقبلية بابتها الشهرون الدليل الذي ورد في التقليل أن يكون مستقلاً من حيث الكلام من الدليل الذي ورد في التقليل فلو في دليل ورد البحراء لا أمكن بهذه النزاع المال من نزالة زينا نعلم إنه إذا جاء في الصلاة وحدي فيه والتفكين وحدي فيه وما تحقيق فهنا نحن فعنا نسأل أم المطلح ومطلح خارجو كيف يتكلم هنا نصنع في بيان المقصصات المقصصات هذه أستثناء ومشتوف كما ستأتي وضعيها ومعض الرجمعات يضيقون إلى آخر جديد كذلك الأوضع من فجأة فاتمن قد كذلك فاتمن قد ويمتلكون منها في طول السعادة في ذلك الأنمنات في حد البيت من, في من, من كل الاحباط من كل الناس هذا الطعب من طوله يحتجون من المخصصات المتصلة المصنع عندنا نعلمنا لم يتعرضوا الى البدل الطعب من طوله باستخارك الزفور عيد من عادة المنصنية من يظهروا بها ومعارة من التقاليين وإنه بدأت بعض كل في الكلو وإنه من نومة أو نفسي قدروا في الاكتثناء من التقاليين من الحديث والسائل قدروا في الاكتثناء الاكتثناء هو قدر من خاص ينوني في عقل الله and the favorable mañana غير ومعند منه تبدو اعcons tilosh unwirrid حول الق Massachusetts في أننا سolas مveis في المسكور في تصفضل الجملة من المسكة الثمان لا يقوى هذا مالبعدة في السفنة لما نحن نفع مالبعدة في السفنة نصير الجملة الثمان وهو ما يعطى أنه في ما يعتبر أن الإخراج بعض جمع عن الجنة لأدواته وأدوات الرؤية لله وآخر الرؤية لله إحتاجها فإذا الإخراج بعض جمع عن الجنة كيف هذا الإخراج على مطيل الصور القوى من, من جنة فيكون في سن في او صخرا في تماما Thank right. you.